والَّ أَوْ حَنَا إلَْكَ مِنَكِتابِهُ وَ الحَقُّ مصَِّقًا لم بَ نادَي إ اللهَّه بِبادِل لَ خَغير َصير ثَُّ أَْرَسْنَ الكِتابابَ الذي نَطَفَنَا مِنْ عبادِناَ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات وعدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم في دا حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضل لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها ضر ولا يمسنا فيها غلوب والذين كفروا لهم ناء جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجذي كل كفور وهم يطرخون فيها ربنا رجنَا نَْمل الْ قَالحََّير الذيكُمْ نَعمل أَ الذي لَم نُعَم مِركُمَّ َتَذَكرَروا فيِيهِ مَنْ تَذَكَّ راجَ أَكُم النَّذِيل فَذُوكُ فَمَا لِظَّالِ مِين مِنْ نَصير إن َ الله عَالمُ غبِ السَّمواتِ وَْأَرض إَّب الم بِذاتِ الصُدون